يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلقكم من وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اتقوا الله الذي تساعد وبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأذروا واتوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم لفضيله <تصفيق> <تصفيق> Shame. وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا Ben الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا قضر القسمة أولو وَالْيَتَامَى الاعداء واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزق وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذريئة ضرافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول وسيصلون <تصفيق> سعيدا Mijn liefde يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من <تصفيق> يهدوا عليهن أربعة منكم والذى <تصفيق> وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا the ان الله فيه خيرا كثيرا وإن En ik فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ومن المؤمنات مناه من فمما ملكت ايمانكم dan صلاة غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة Amen. Yeah. كان ذا and mm -hmm. قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وما إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعلم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحر لمعا مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعون ورائنا واسمع غير مسمع ورائنا لئيا بألسنتهم وطانا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خير ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على ولقد مروا على السبت فنردها على ادبارها اونا كما لعنا اصحاب السبت إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ألم تر إلى الذين يزكونا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً انظر كيف يفترون على الله وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين لفضيله <تصفيق> الدكتور وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا مَقِيرا أم يحصون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملك النظيم فمن نَبِيٌّ وَمِنْهُمْ نَصَدَّعَا وَكَفَى بِذَنبِ إِنَّ الَّذِي كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنوب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّا سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أَبَدًا لهم فيها مطهرة وندخل ظلا ظليما وَإِذَا احْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تحكموا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لعما يعظكم يَعِظُكُمْ إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين فإن تنازعتم في شيء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يزعمون أنهم وذلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أي موسوعه النبيين والصديقين والشهداء والصادعين وحسن أولئك رفيقا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 فَإِنْ أَصَابَتْ أُمُ صِيبَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْ أُمُ صِيبَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ يا لَمْ لم أكم وهم شهيدا ولئن فَضْلٌ فضل من الله ليقولنك تكون لم تكونوا بينكم وبينه ما ود فليقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل وسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فينا من الرجال You're yeah. قاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاعون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقال لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قلمتا We'll لفضيله وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله No! <laughs> Mijn. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا لفضيله الدكتور محمد 神君主 and تبتغون عرض الآيات الدنيا تبتغون Nee, hey, hey. and فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقوذاً وعلى جنوبكم فإذا كانت على ولقد مصير Ja, Oh, وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلِلُونَ فاقتلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدعوها كالميل وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا تَفَرَّقَ يَوْمَ لهم كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في وتماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أمت تقول الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماء.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 قادر من كان يريد ثواب دون وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا إن يكن غنياً فَقِيرًا فقيراً فالله أولى بهما فلا في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله man, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 114. في العلم الله حده بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Thank you. Oh, Zijn